بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك عدة من الأسئلة السؤال الأول ما هي الغاية من جعل المؤمن بالله وبأهل البيت عليهم السلام ذليلا لهم فهل هم محتاجون لهذا الذل أم لا لعل السؤال يشير إلى بعض الزيارات الواردة في للإمام الحسين عليه السلام هذا سؤال السؤال الآخر ما هو الموقف من المنطق الأورسطي وما هو الغرض منه وما هي الكتب التي عليها المعول في هذا المجال الشيخان الجديد سؤالان الأول مرتبط بعلائم الظهور ومدى أهميتها هل لها دور أساس في تشخيص الإمام المعصوم عليه السلام وهل هي من الأمور العقائدية أم من الأمور المعرفية بحسب التقسيم الذي يتفضلون به دائما السؤال الاخير فقط أحدهم طرح هذا السؤال أنه كيف نجمع ما مارويا أن عمار ملئ ايمانا من مشاشه شعره لأخ موسيقى قدمه والرواية حول أن عمار حاصة حيصة أو جاذة جيضة في روايات الروايات من بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الخلق اجمعين محمد واله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين من أمهات جوامع الحديث عند أهل التسنن مصنف ابن أبي شيبة وابن أبي شيبة توفي سنة مائتين وخمس وثلاثين وهو شيخ البخاري ومسلم روى عنه مسلم أكثر من ألف وثلاثمائة حديث في بعض الإحصاءات روى عنه مسلم ألف وثلاثمائة وخمسا وعشرين حديثا وفي إحصاء آخر روى عنه مسلم في صحيحه ألف وخمسمائة وأربعين حديثا ومن هذا يعرف قدر ابن أبي شيبة مضافا إلى أنه ابن أبي شيبة أسبق وإسناده أعلى بتعبيرهم وعندنا إسناده أقرب قلة الوسائط ترفع من قيمة الإسناد لأن احتمال خطأ واسطتين أقل من احتمال خطأ أربع وسائط فاذا كلما قلت الوسائط ارتفعت قيمة الإسناد فإسناد ابن أبي شيبة أعلى من إسناد البخاري ومن إسناد مسلم لأنه شيخهم مضافا إلى أنه كلما كان العهد بالرسول صلى الله عليه وآله أقرب كان الصواب أغلب مصنف ابن أبي شيبة فيه أبواب من جملتها باب في فضائل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما في هذا الباب جمع جملة من الأحاديث نقرأ بعضها قبل أن نقرأ نشير إلى أن المصنف في عصرنا هذا قد طبع طبعتين فيما أعلم طبعة بتحقيق الجمعة والحيدان وطبعة بتحقيق الشثري وطبعة الشثري فيها حكم على أسانيد روايات المصنف نقرأ بعضا من هذه الروايات التي نقلها المصنف في فضائل علي عليه السلام سأقرأ من طبعة الشثري باعتبار أنه حكم على الأسانيد لاني سأعقب بعد ذكر كل حديثا ببيان حكمه على إسناد هذا الحديث ولن نقرأ جميع الأحاديث وإنما سنمر مرورا سريعا الحديث الأول في فضائل علي بن أبي طالب عليهما السلام ما رواه عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال والذي فلق الحبة وبرى النسمه إنه لعهد النبي الأمي إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق قال الشثري صحيح أخرجه مسلم وهو كذلك هو في صحيح مسلم هذا الحديث الحديث الثاني من كنت وليه فعلي وليه ثم سننتقل إلى أحاديث هذا الحديث الحديث رقم أربعة وثلاثين ألف ومئتين وتسعة وثلاثين الأرقام كبيرة في هذا طبعا بيان لحال المصنف وأنه كتاب كبير جدا وأنه يجمع من الأحاديث أكثر مما يجمعه صحيح البخاري أو صحيح مسلم عن بإسناده عن علي عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل اليمن لأقضي بينهم فقلت يا رسول الله إني لا علم لي بالقضاء قال فضرب بيده على صدري قال أي رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم اهد قلبه وسدد لسانه قال أمير المؤمنين عليه السلام فما شككت في قضاء بين اثنين حتى جلست مجلسي هذا هذا الحديث منقول في سنن ابن ماجه وقد حكم الألباني في صحيح سنن ابن ماجه للألباني تصحيح لأسانيد ابن ماجه حكم على هذا الحديث بالصحة في هذا الحديث عصمة أمير المؤمنين عليه السلام لأنه دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يهدي الله قلبه ودعاء النبي مجاب فعلي مهدي هدى الله قلبه أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون هذا علي بن أبي طالب عليه السلام مضمون الهداية أفيترك معلوم الهداية ويتبع مشكوك الهدايه من يقول اذا اصبت فكذا واذا وججت فقوموني يترك مضمون الهدايه ويتبع من لا يدري امهتد إن هو ام غير ذلك وسد لسانه فيه بيان أن كل ما يدعيه أمير المؤمنين عليه السلام فهو حق كل ما يقوله أمير المؤمنين عليه السلام فهو سداد فإذا اختصم أمير المؤمنين عليه السلام مع رجلا أو قال فيه إنه يراه فاجرا فهذا مسدد بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن تقولوا إن دعاء رسول الله غير مجا وإذا قال علي عليه السلام في رجل إنه كاذب فعلي مسدد وإذا قال فيه إنه خائن فعلي مسدد ثم ننتقل إلى الحديث رقم سأذكر الأرقام الأخيرة يعني لن نقرأ كل مرة الآلاف الرقم بكامله الحديث الثاني والأربعين سنقرأها بالطريقة القديمة الثاني والأربعين بعد المئتين واربعين وثلاثين ألفا الحديث الثاني والأربعين عن حبشي بن جنادة قال قلت له يا أبا إسحاق أين رايته قال وقف علينا في مجلسنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي قال الشثري في هذا الحديث أنه حسن وهذا الحديث جزءه الآخر جزءه الأول في صحيح البخاري أنت مني وأنا منك وقال لعلي أنت مني وأنا منك في قضية بنت طيب الحديث بعد الذي يليه 44 عن رياح عن رياح ابن الحارث قال بين علي جالسا في الرحبة كان أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة في مكان واسع بجوار المسجد يسمى الرحبة إذ جاء رجل عليه أثر السفر طبعا في رواية أخرى جاء راهط من الأنصار ولكن في هذه الرواية جاء رجل لا جاء رجل عليه أثر السفر فقال السلام عليك يا مولاي فقال من هذا؟ من القائل من هذا الرائي الراوي فقالوا هذا ابو ايوب الانصاري فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه قال الشثري حسن وهذا الحديث حديث صحيح من طرق أهل التسنن وهذا الحديث قد روي بلفظ آخر أكثر وضوحا فيه أن الذي جاء لم يكن شخصا واحدا وإنما كانوا نفر من الأنصار وكان فيهم أبو أيوب الأنصاري وأنهم سلموا على أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا السلام عليك يا مولانا فقال لهم علي صلوات الله عليه وكيف أكون مولاكم وأنتم قوم من العرب وهذا ظاهر أن العرب لم يجر عليهم أسر حتى يصيروا عبيدا فكيف أكون مولاكم وأنتم أحرار بتعبير آخر فقالوا إنا قد سمعنا رسول الله صلى الله عليه واله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه اذا العبوديه في الاسلام ليست بالشراء وبالرق فقط وانما تكون العبوديه لرسول الله صلى الله عليه واله ولمن نزله رسول الله صلى الله عليه واله منزلته وجعله كنفسه فان المؤمنين عبيد لرسول الله صلى الله عليه واله بهذا المعنى للعبوديه ليسوا عبادا له وان كان عباد ايضا صحيح في اللغه والصالحين وان كان صحيحا في اللغه الا انه لا تقبله لغة المتشرعة. الآن ستقولون إذا تصادمت لغة المتشرعة مع القرآن، فلنضرب بها عرض الحائط. القرآن قال والصالحين من عبادكم. فإذا نسي المتشرعة لغتهم العربية، ذكرناهم بها. على أي حال، فهذه عبودية. وقد ورد في بعض الروايات ما يبين هذه العبودية والتي منها رواية فيها أنهم أن الناس عبيد لنا يبدو أن الإمام عليه السلام رأى أن السائل ينكر هذا الإطلاق فقال ليس حيث تذهب يعني أنك رق أنك رقيق وتجري عليك أحكام الرقيق لأن الرقيق له في الإسلام أحكام خاصة في الحدود و... فليس معنى هذا أنكم تجري عليكم أحكام الرقيق وإنما تجري عليكم أحكام الأحرار كيف نكون عبيدا لكم قال عبيدا طاعة وهذا الجواب واضح أنه يراد منه قاشع ما يتخيل السائل من اللوازم هذا السائل لو كان فقيها لا أجابه الإمام عليه لو كان فقيها بالمعنى العقدي ليس فقيه بمعنى معرفة الأحكام الفرعية التي تسمى بالفقه في المصطلة ثم سننتقل إلى الحديث رقم 53 عن أبي سعيد الخدري رحمه الله قال كنا جلوسا في المسجد فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس إلينا ولكان على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا فقال صلى الله عليه وآله يعني كسر الصمت إن منكم رجلا يقاتل الناس رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قتلتم على تنزيله فقام أبو بكر فقال أنا هو يا رسول الله قال لا فقام عمر فقال أنا هو يا رسول الله قال لا ولكنه كأن رسول الله صلى الله عليه وآله كأن يعني هكذا يختلج في بال من يقرأ الرواية كأنه أراد أن يقطع الأطماء لا يقوم كل هنيهة يقوم رجل ويقول أناه ولكنه خاصف النعل في الحجرة قال فخرج علينا علي صلوات الله وسلامه عليه ومعه نعل رسول الله صلى الله عليه وآله يصلح منها قال الشثر صحيح أخرجه البخاري الحديث الذي يليه ما اخترت أن أقرأه الحديث رقم 64 بعد المائتين و34 ألف عن عبد الله بن شداد قال قدم على رسول الله صلى الله عليه واله وفد آل سرح من اليمن فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله لا تقيمون الصلاه ولا تؤتون الزكاه ولا تسمعون ولا تطيعون او لا اليكم رجلا كنفسي رجلاً كنفسي يقاتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم اللهم أنا أو كنفسي فهل يوجد في الأمة رجل وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه كنفسه فكيف يلتبس الأمر وكيف يتردد المسلمون بين رجل هو كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله ورجل غير رسول الله ثم أخذ بيد عليا ثم الحديث رقم سبع وثمانين بعد المئتين واربعين وثلاثين ألف عن الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث عن عليا قال إنما مثلنا يعني أهل البيت عليهم السلام أساسا هذا الخطاب عندما يتكلم أهل البيت يقول نحن هذا مبني على تميز لهم عن الأمة يعني ترك رسول الله صلى الله عليه واله فريقين الفريق الأول نحن أهل البيت عليهم السلام والفريق الآخر الأمة وهذا الفريق الاول له بالنسبه الى الامه احكام انما مثلنا في هذه الامه كسفينه نوح وكتاب حطه في بني اسرائيل قال الشثري حسن وكتاب هكذا الظاهر ان النسخة فيها نعم توجد في نسخة أخرى ألف وباء كباب حطة أحسنت هذا حديث حسن الحديث الأخير الذي سأقرأه يمكنكم الرجوع إلى الكتاب بينا في طبعة الشثري الجزء الثامن عشر في طبعة الجمعة واللحيدان فضائل عليا بالنسبة للترقيم صفحة مئة وثمانية وثلاثين الباب الثامن عشر الجزء الثامن عشر في طبعة الشثري و. وفي طبعة الجمعة والحيدان عندي سأعطيكم كتاب الفضائل الباب الثامن عشر نعم الحديث رقم 32600 في هذا الحدود طيب الحديث الأخير الذي سأقرأه هو الحديث رقم 32664 طيب هذا الحديث هو مفتاح جواب الشيخ الحديث عن ابي الطفيل رحمه الله هذا الصحابي الجليل الذي هو اخر الصحابه موتا ولد في عام احد وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثمان سنين وبقي إلى سنة مئة وقيل مئة وعشر فيكون بذلك قد عاش ثمان وتسعين سنة أو مئة وثمان سنوات أبو الطفيل رجل عظيم وهو سنقرأ روايته اولا ذكرت أنه صحابي لحاجة لأن فهم الكلمة التي قالها لا بد أن تستحضر أنه صحابي لتعرف لماذا قال هذا عن أبي الطفيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله اله طبعا الروايه الراوي الذي روى عنه ابو الطفيل مجهول ولكن الجهل بعين الصحابي غير مضر بصحه الاسناد لم لان الصحابه كلهم عدول فهذا لا يضر بصحة إسناد الرواية ولكني لا أريد أن أقف عن عند هذه وإنما أريد أن ألفت إلى أن أبى الطفيل رحمه الله وهو صحابي ينقل كلمة صحابي ولا يسميه لماذا؟ ما الذي يمنع من أن تذكر اسمه؟ وماذا في هذا؟ ما الذي ستنقل عنه؟ قال ذلك الصحابي من هو ذلك الصحابي لم يسمه أبو الطفيل قال لقد جاء في علي صلوات الله عليه من المناقب لو أن منقبا منقب ومنقبة كلاهما صحيح لو أن منقبا واحدا يعني فضيلة واحدة لعلي عليه السلام لو أن منقبا منها قسم بين الناس لأوسعهم خيرا هذا الشيء مما عرفه بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من فضل علي عليه السلام هذا ليس كل فضل علي هذا الصحابي الذي لم يسمى يقول لو أن فضيلة واحدة لعلي بن أبي طالب قسمت بين أهل المحشر لاوسعتهم خيرا الناس يعني كل أهل المحشر أبو الطفيل رجل عظيم هو عامر بن واثلة مشهور بأبي الطفيل يعني هو بكنيته أشهر قال في أسد الغابة في ترجمته وكان أبو الطفيل من أصحاب عليا يعني الصحابة لم يكونوا بأجمعهم من أصحاب عليا وكان أبو طفيل وكان أبو طفيل من أصحاب علي بعد المحبين له هذه تعزز كلمة ابن تيمية أن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه وشهد معه مشاهدته كلها وكان ثقة مأمونة ثقة مأمون يزكي صحابي <تصفيق> وكان ثقة مأمونة لماذا يزكي صحابي توجد المسألة ليست صافية يوجد سبب لتزكيته هذا الصافي أنه أن الصحابة فوق التزكية هم عندهم من روى عنه الصحيحان فقد جاز القمطرة يعني لا يجرح هذا تجاوز القمطرة فكيف بالصحابي ولكن مع ذلك هذا الصحابي يحتاج إلى تزكية لم لأنه من أصحاب عليا المحبين له فإذن لابد أن ندرس حاله يحتاج إلى تزكية أم لا يحتاج إلى تزكية قال وكان ثقة مأمونة يعترف بفضل أبي بكر وعمر وغيرهما إلا أنه كان يقدم عليا طيب مما نقل في شأنه أنه دخل أبو الطفيل سأقرأ الرواية بلفظها دخل أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني على معاوية فقال له معاوية أبو الطفيل قال نعم قال أنت من قتلت عثمان قال لا ولكن أنا ممن حضره فلم ينصره قال ما منعك من نصره قال لم ينصره المهاجرون والأنصار ولم تنصره أنت قوي الحجة قال معاوية أما طلبي بدمه نصرة له فضحك ابو الطفل وقال أنت وعثمان كما قال الشاعر لا ألفي بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني ماء ما زودتني زادي الظاهر ما زودتني ماء قال معاوية يا أبا الطفيل هذا السؤال فيه دلالة عظيمة على أن القوم يعرفون كيف يؤلمون محبي أهل البيت عليهم السلام وفي هذا السؤال أنهم يعرفون صدق ما حبت أتباع أهل البيت عليهم السلام لأهل البيت. يا أب الطفيل ما أبقى لك الدهر من ثقل علي بن أبي طالب. يعني ما ضاع على مو... استشهاد أمير المؤمنين دهرًا. لازلت تتألم. قال عجوز المقلات والشيخ الرقوب قال فكيف حبك له قال حب أم موسى لموسى واشكو الى الله التقصير واشكو الى الله التقصير واشكو الى الله التقصير ما جاء من الادب الشرعي في زيارتهم عليهم السلام وال إقرار وأن نعلن اقرارنا لعبوديتنا لهم وخضوعنا لهم فهذا أدب شرعي يراد به أن الله سبحانه جعل لكم طرقا. نحن المسلمون <تصفيق> يصلون يتجهون إلى القبلة والملائكة أمرهم الله سبحانه أن يسجدوا لآدم هذه وظائف شرعية نحن نفعلها التزاما بما أمرنا الله سبحانه به وأما لماذا أمرنا الله بهذا الفعل دون ذاك فهذا سؤال عن حكمة الله سبحانه في هذا التشريع والله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فنحن نقبل شرع الله ونسلم له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فنحن نسلم لله سبحانه شرعه إذا أمرنا أن نخضع لأهل هذا البيت خضعنا لهم من غير أن تأنف أنفسنا بل نرى أن ذلك شرف لنا إن التصاقنا بأهل البيت عليهم السلام هو أعظم عزة لنا والشيعي يرى في نفسه عزة تميزه عن سائر الناس لاجل أنه خاضع لأهل البيت عليهم السلام فهذا شيء لا ينقصنا بل نراه يزيدنا شرفا وعزه وأما أن ذلك لحاجتهم عليهم السلام إلى هذا الخضوع منا فالأمر ليس كذلك بل هو من شرع الله سبحانه ونحن لا نسأل عن شرع الله وعن أسراره إن جاء بيان في الأدلة الشرعية ليبين شيئا من وجوه التشريع وحكمه أخذنا به وإن لم يأتي فإننا نقبل الشرع كما هو على إجماله ومن غير معرفة أسراره ائمه أهل البيت عليهم السلام ليسوا محتاجين إلينا لأنهم على الهدى من الله تبارك وتعالى أمير المؤمنين عليه السلام هدى الله قلبه وسدد لسانه اطاعه من اطاعه وعصاه من عصاه من اطاع عليا فقد اهتدى واخذ بالسداد ومن اعرض عن علي عليه السلام فقد ترك الهدى والسداد والخاسر هو الذي يترك الهدى والسداد وليس وراء الحق الا الضلال فهل بعد الحق الا الضلال فهم ليسوا محتاجين إلى خضوعنا لهم بل عاداهم من عاداهم وما نقص مقدارهم مقدار إبرة مقدار ما تحمله الإبرة من المحيط لم ينقص من شأنهم شيء وهم عليهم السلام مكنهم الله سبحانه من أن يمنع من أساء إليهم من الإساءة إليهم وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت قريش تؤذيه وكان يأتيه, وكان يأتيه ملك الجبال فيقول له يا رسول الله لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني أطبقت الجبلين على, على هؤلاء المشركين لأن هذا الملك يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله بمقدار ما آتاه الله سبحانه وإن كان قدر رسول الله لا يعرفه إلا الله وأمير المؤمنين ولكن الله سبحانه أعطى هذا الملك معرفة كانت رسول الله صلى الله عليه وآله معرفة, معرفة عظيمة اقتضت أن يستأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يفعل ورسول الله صلى الله عليه وآله لم ينقص من قدره أن اساء القرشيون إليه وهكذا فإذا كانت إساءاتنا في حقهم لا تنقصهم فهل ينقصهم ترك تعظيمنا لهم فهم لا ينقصهم شيء هم في حال, في حال الخضوع التام إلى الله والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يزيدهم توقيرنا لهم شانا كما لا ينقصنا لا ينقصهم ترك تعظيمنا لهم شيئا وإنما هو نافع لمن عظمهم وتابعهم فهنيئا لا وها أنتم رأيتم رجلا من الصحابة الأجلاء هذا الرجل العظيم الشأن قال ما قال ومع ذلك فإنه يستغفر الله من التقصير في حق علي بن أبي طالب وفي محبة علي بن أبي طالب هذا بالنسبة للسؤال عن الخضوع لهم عليهم والسلام وأما السؤال الآخر عن المنطق وأن هؤلاء الرجال الأجل المؤرخون يسعون إلى محاولة المساس بهم وتشتيت مواقفهم يعني نسبتهم إلى مواقف شتى من أجل النيل منهم وهذا تلاحظونه في العصر الحديث في زمانكم تجدون أن بعض الرجالات الأعيان يسعى كل أحد أن يلصقه به وأصحاب الأهواء يسعون إلى إبعاده عن الخط الذي هو عليه والخط الذي هو عليه واضح وأما سؤالكم عن المنطق والكتب التي تدرس في هذا، فثمة كتب كثيرة في علم المنطق من أحسنها تهذيب، تهذيب المنطق، والحاشية ملا عبد الله، والشمسية كتاب جيد كثير الفوائد وهو جيد ل تنمية القدرة العلمية على الأخذ والرد والنقد والتدقيق وفيه مزايا كثيرة ولكني أظن أن كتاب الشيخ المضفر فيه الغنى والكفاية هو أنه ناسخ التواريخ يعني هو في المنطق نسخ ما كان قبله ففيه المقدار الذي يلزم الباحث وإن كان الباحث يريد التوسع فثمة المطالع أيضا كتاب واسع في المنطق وكتب أخرى سيهتدي إليها الباحث في المتون لأن متن يجر إلى آخر من الكتب التي تدرس في مراحل متأخرة كتاب منطق المنظومة وشروحه لكني أظن أن كتاب الشيخ المظفر فيه غنى وكفاية لمن أتقنه ولا بأس حتى لو اقتضى الأمر أن يدرسه المرء أكثر من مرة من أجل الحفظ من, من, من, من أجل حفظ هذه الأمور باعتبار أن لغة المنطق هي اللغة العلمية السائدة في الاستدلالات فلا بأس أن يدرس حتى أكثر من مرة. وأما سؤالكم الآن، علامات هذا سؤالكم الثاني. حاصة حيثًا في شأن عمار هذه وردت في شأن اثنين هي هي أساسًا هي فيها حيثًا هي هذه العبارة فيها حيثًا. لأنها نسبت إلى سلمان ونسبت إلى عمار ونحن نجل ذوي الرتب العالية عمار وسلمان هؤلاء رتبهم يكفي أنهم تشتاق إليهم الجنة الجنة ليست أمرا يسيرا قال الله تعالى فمن زح زحا عن النار لاحظوا الكلمة زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الجنة لا يدخلها إلا الفائزون وعمار وسلمان ليسوا يدخلون الجنة ليسوا مشتاقين للجنة بل الجنة تشتاق إليهم الجنة تنتظر من كان هذا شأنه كيف لنا أن نعرف قدره كيف لنا أن نطمع في معرفة قدره فهؤلاء عظماء ولكن العصمة لأهلها نحن لا نقول بعصمتهم صحيح أن عمار ورد في روايات أهل التسنن أنه معصوم من الشيطان ولكن هذا يعني هذا من غلو اهل التسنن اذا كانوا يعدون العصمه غلوا فهذا فيهم وليس فيهم نحن لا نقول بعصمه عمار ولكنهم يقولون بعصمته فنحن لا نقول بعصمتهم ولو أنه صدرت منهم معصية في ظرف صعب فالأمر ليس أزيد من الشرك بالله العظيم وهم لم يكونوا مسلمين ثم أسلموا هل يكون هو الذي أسلم وصدر عنه ذنب هل يغلق باب التوبة عليه أفأنتم تملكون خزائن رحمة ربي ولنفرض أن عمار حاص حيصة أوجاضة جيدة أو أن سلمان كذا الأمر لا يوجب زوال ما لهم من الرتبة العالية الثابتة بيقينا خصوصا أن الأدلة المبينة لمرتبتهم تبين مرتبتهم في الجنة مثل هذه الرواية فإنها تبين مرتبتهم بحسب مآلهم لا تبين مرتبتهم في مقطع زمني ما ثم تقول وقد عرض عليهم ما عرض ولا ندري ما مآلهم ما الأمر ليس كذلك أمار صلوات الله عليه يكفيك في شأنه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جمع شهداء صفين كلهم فصلى عليهم صلاة واحدة وافرد عمارا وهاشم المرقال فصلى عليهم مفردين وفي هذا دلاله عظيمه على شان عمار هب انه صادر منه طبعا حاص حيصة او جاض جيضه هذا لا يعني انه ذنب ولا يعني انه ترك الهدى وهذا التعبير تعبير فيه غموض وإجمال فنحن لا ندري ما معنى حاصة حيصة أو جاضه جيضة أساسا الكلمة من, من الغريب ليست مما يستعمل كثيرا وفي حدود مدلولها وتقصد المتكلم استعمال هذه الكلمة الغريبة غرضه ظاهر وهو أنه يريد أن يقول شيئا مع الحفاظ على منزلة عمار أو على منزلة سلمان يعني لا تذهب بعيدا الذي حدث في نفسه شيء لا يسعني أن, أن أصفه لك حصى حيصة جاضة جيدة فهذا ليس ذنبا مع ذلك نحن لا نقول بعصمته ولكن الأمر حتى لو قلنا بعصمته هذا الذي وقع في نفسه من قال إنه ينافي عصمة فليكن مثلا أن سلمان قال هذا علي عندما رأى علي عليه السلام في حال لم ير علي عليه السلام في ذلك الحال من قبل خصوصا أنه كان يعرف صفاته غير يعني خصوم أمير المؤمنين ويكفيك بدر واحد والتاريخ المسلمين كله يشهد من أمير المؤمنين ومن هؤلاء فإذا رأى سلمان مثلا هذا المشهد وقال هذا علي فهذا لا يعني أنه وقع اختلال في عقيدته ويمكننا أن نعبر بتعبير أصرح حتى يتضح المقصود أكثر فليكن سلمان شك في بصره يقول أنا أشك في عيوني شك في أنه مستيقظ مثلا يقولون أقرصني أو كذا لأعرف أني مستيقظ أحياناً يكون المشهد الذي تراه يوجب الريبة في أنك مستيقظ أم نائم يوجب شكك في حواسك فليكن التعبير جاضة جيدة أو حاصة يراد به الإشارة إلى هذا المعنى لا الإشارة إلى أن سلمان شك في منزلة علي عليه السلام عند الله وأن الله سبحانه مكن علي من أن يدفع ما يلقى أم لم يمكنه ليس من هذا الوجه. فإن العبارة فيها إجمال ولو سلمنا آخر الدواء الكي هب أنها تدل على أنه صدرت عنه معصية هب فإننا لا نقول بعصمتها تاره نريد أن ندرس رواية جاضة جيضة أو حاصة هذه هذا جزء وتاره ندرس مسألة أن ما لقيه هذا أو ذاك كان عقوبة هذا حديث آخر هذا الأمر اخبار عن أمر غيبي أنما لقيه عمار صلوات الله أنما لقيه عمار صلوات الله ماذا لقي عمار عمار قضى دهره منافحا عن حق أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن قضى شهيدا ماذا لقي عمار ما لقي مثلا في من الشهادة هذا حتى المعصوم حتى الإمام المعصوم استشهد، فهل نعد ما يلقاه ال... الذي يستشهد عقوبة له؟ وأما سلمان رحمه الله، فإن سلمان أيضا يعني الابتلاء بل على العكس الأمر في هذا يعني في الابتلاء في رواياتنا وفي روايات غيرنا أن الله يبتلي الأنبياء ثم الأمثل فالامثل فإذا كلما ازداد إيمان المرء كلما اشتد بلاؤه فكون سلمان قد لقي بلاء هذا لا دلالة فيه على أنه عوقب طيب وأما سؤالكم عن علامات الظهور وأنها من الأمور العقدية الجواب ما هي الأمور العقدية العقائد المنجزة أربع هل علامات الظهور منها العقائد المنجزة الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله والإيمان بإمامة أهل البيت والإيمان بالمعاد هذه العقائد المنجزة ليست أكثر وأما العقائد المعلقة على العلم بها فهي التي جاءت في القرآن الكريم وهي التي عليها عامة أهل المعرفة من أهل الإسلام عندنا طريق يقيني لمعرفة العقائد وهو ما عليه الناس هذا طريق يقيني لأن هذا الذي عليه الناس نعود به القهقرة إلى زمن المعصوم والمعصوم رآهم وسكت عنهم فإذا ما عليه الناس أهل العلم في القرآن الكريم العقائد المنج... المعلقة ما هي آمن الرسول بما أنزل إليه أ... لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه هي العقائد يلزمني ان اؤمن بنبوه موسى ونبوه عيسى ونبوه ابراهيم ونبوه من اعرف نبوته طيب واذا لم اعرف نبوه احد من الناس مثل يوشع جاءت في نبوته مثلا بعض الروايات وبعضها صحيح الإسلام ولكنه لا يرقى إلى درجة اليقين الخضر لا أدري أنه نبي أم لا أي يجب علي الإيمان بنبوته لا يجب بل لا يجوز. طيب إذن العقائد منجزة أربع العقائد المعلقة هي الإيمان بالله بالملائكه زيادة على المنجزة يعني بالملائكة جبريل ميكال إسرافيل إزرائيل أعلم بهم فطرس جاءت رواية لا يلزمني الإيمان بأنه من الملائكة ولا أكذب هذه الرواية ولا أثبت ولا اؤمن لا عقيدة أؤمن بما لكن اسمه فطرس ولكن ليس معنى هذا أني أن في الرواية التي جاءت فيها فيه هذا نحن تارة نتكلم عن مسألة عقدية وأخرى نتكلم عن معرفة فإذا فطرس ليس مما يلزمك الاعتقاد به معلقا على العلم لم لأنه لم يحصل العلم بانه من الملائكة. طيب هذا بالنسبة للأنبياء والملائكه الكتب علمت بأن الله أنزل التوراة والإنجيل والزبور أؤمن بذلك. ثم وردت رواية مثلا في نزول بعض الكتب على نبي من الأنبياء هذه الرواية ليست يقينية. لا أتخذ هذا دينا لكنه ليس معنى هذا أني أكذب هذه الرواية هذه الرواية تبقى على قيمتها لا تمس أفرض أنها تحقق لي نسبة نسبة سبعين في من التصديق تبقى النسبة كما هي لكن الموقف العقدي منها ليس هذا من الاعتقادات لأنه ليس أمرا يقينيا طيب علامات الظهور علامات الظهور لكي نعدها من العقائد لابد أن يدل دليل قطعي على دخلها في الإيمان فهل يوجد دليل يدل على دخل هذه العلامات في الإيمان؟ لا يوجد نحن عندنا مثلا بعض الأدلة التي يمكن ادعاء دخلها في الإيمان مثل ما يلقن به الميت مثلا ان الجنه حق وان النار حق وان الله يب... هذه التلقينات يمكن ان يؤخذ منها لا نقول ذلك جزما اقول يمكن ان يؤخذ منها ان هذا من العقائد لكنه من العقائد المعلقه على العلم بها مثلا مصدق برجعتكم من لم يؤمن بالبداء مثلا الايمان بالبداء يوجد في بعض الروايات الإيمان بالبداء لفظ الإيمان هذه يمكن يعني ربما فاهم بعض العلماء من هذه الأدلة أن هذا من العقائد ولكن هذا لا يكفي بل لا بد أن يقوم على دخل الشيء في الإيمان دليل يقيني نعم الأخذ بالحزم يقتضي أن تحتاط وأن تتخذ ما تشك أنه يعني ما لم تستيقن أنه مما يلزم الإيمان به أن تتخذه دينا مثلا أن, أن يكون موقفك تجاه البداء والرجعه والبرزخ وأمثال ذلك موقفا إيمانيا أن تتخذه دينا على ما هو عليه لا يلزم أن يكون أمرا مستيقنا أما بالنسبة لعلامات الظهور فليست كذلك لا هي مما جاء فيه آيات قرآنية تعده من الإيمان مثل آمن الرسول والمؤمنون كل آمنا الملائكة والكتب والرسل هناك توجد أدلة قرآنية على دخل الإيمان بها في الإيمان في الرجعة وفي البدا يوجد عندنا روايات في البرزخ وال والصراط وال والجنة والنار وتطاير الكتب وأمثال ذلك يوجد عندنا سيرة المتشرعه في تلقين الأموات مثلا هذه هذه ليست يقينية لكن أقول يمكن أن يستند إلى بعضها في عد هذه من العقائد أما علامات الظهور فليست كذلك ليس في في الأدلة الشرعية ما يقتضي دخلها في الإيمان مضافا إلى أن الجاهلين بهذه العلامات كثيرون جدا والذين لديهم علم بهذه العلامات لا يتخذون من معرفتهم بهذه العلامات دينا فهذه ليست مما لم يقم دليل على دخلها في الإيمان بل هي أمر معرفي لأنه شيء جاء به الشرع وكل شيء جاء به الشرع وليس مما له دخل في الإيمان ولا هو مرتبط بعملك افعل ولا تفعل وصحيح وفاسد فهو من معارف الدين شيء كشف عنه الدين فيدخل في المعارف هذه من المعارف أما علاقة هذه العلامات بتشخيص الإمام فالذي يقضي به العقل في هذه المسألة أن الإمام الحجة على الخلق كلهم لا بد أن تكون معه علامة قاطعة أما ما هي هذه العلامة القاطعة فهو عبد لله والعلامة التي يختارها الله سبحانه لا نختارها نحن ولا يختارها هو وإنما يختارها الله له ولكن ستكون معه علامة قاطعة لا ريب فيها ولا شك قد تكون هذه العلامة الصيحة كما في بعض الروايات هذا بعض العلماء جمعوا بعض الروايات قالوا ثمة علامات يقينية وعلامات غير يقينية علامات فيها البداء ثم قالوا العلامات اليقينية خمس الصيحة والسفياني لا توجد علامة لا مجال للبداء فيها ولكن العلامة التي تصحبه أو تكون معه علامة لا مجال للريبة فيها الجميع سيعرفه من هو وستقوم له الحجة ولله الحجة البالغة كما أن, الحجج مع كما أن حجج الله من قبل تكون معهم علامات قاطعة والأنبياء لا يختارون ما هي العلامة وإنما أمرها إلى الله سبحانه فكذلك هو حجة الله هو القائم لله بالحجه عند أهل التشيع وأهل التسنن الإمام المهدي هو القائم لله بالحجه فستكون له حجة قاطعة على الناس وعلامة بينه أما ما هي فالعلم عند الله